تمكين تمكين أنتم رموز الجد والإبداع طلبنا كل بعزم ساعي تمكين والإبداع فيكم يلتقي والبذل والإنجاز أسمى داعي تمكين تمكين تمكين أسبوع محدد موعدة معكم تميزنا وأخبرنا المدى أنتم هنا طاقتنا وجودنا معروفكم ما ضاع في يوم سدى أنتم رموز الجد والإبداع طلبنا كل بعزم ساعي تمكين والإبداع فيكم يلتقي والقذل والإنجلي تمكين, تمكين تمكين تمكين جمعية الإحسان يا طلابها قد نظمت إثراء والفخر لها من كل تعليم القصيم تميز بالمبدعين وأصبحوا رمزا لها أنتم رموز الجد والإبداعي طلابنا كل بعزم Tembkin, walibda, ufi kum yltaqib, walbidl, walimjaz, uas madaqin. Temkin,